I'm ايام قضيت تندعي ما بنسبك يا كنزلا ايام قضيت تندعي أنا لي حبيب كيف نتيه وحيد مهما الزمن بيطال وانا لو رحلت بعيد الزمن. Łajec tak, Łona, lو rachę zabarit. Łajec tak, Łajec Inta magia, tycha dym belga. Hilal inta مال خفل بالداعيك نفحة عبيب وشواش اهيم معاك في نشواء اهو حنان جياش اهيم معك. حنان جياش زي ورد فايحه عبيره اثرت جناح لفراش اثرت جناح لفراش Ramie, mm. <pod> w nasz متى اجي تسجيل خدار كم قم غاديات اسمع يا اللي ملك ترابي عيامي قم غاديات اسمع يا ترابيه عا مين شفت الحناس في عيوننا وكم حركت الهامين وكم حرك الهامين يا كتل يا مخضر كم عشت فيك حنا يا كتل يا كم عشت حنا كم عيون تتشائل الصبا الريان كم شفت فيكي جمال وداعب خيال فنان وحمى الزمن فيصال ودار <متفجر> عليا رمى باكر يرعود يا كتلا بني اللاغى بالاحضان بني اللاغى